بسم الله رحمة رحيم إنسان عارف مرحمة الله لقت ألم بيكون فرحة جديدة من النجاح بلا حدود ومحط من محطات النجاح وهم تلمنا تلمنا على نجاح الشخصي وإن النجاح الشخصي يبدأ بالبداية فبالبداية الإنسان ما ممكن حد يكون عنده يكون مشتاق سواء أنا كنت سيد جدا ولا ما عندهش إنجاز ما عندهش حالات ما عندهش دوافع ممكن جدا يستطيع ونحن كنا نقول الانسان بحث إنجازه والبداية تيجي لك ثقة تيجي لك ثقة وتكون على ثقة روحانية عندك الطاقة الجسمانية عندك الطاقة الزينية وعندك الطاقة الحسية والطاقة الشعورية وبعد كدة بنتكلمنا كون عند البوافة تجينك طاقة محتاج المهارة تخدهم همه التلاتة حطوهم في الفعل ولما تحطوهم في الفعل توقع تنجح، ولما توقع طيبها خليتني اكتزم بأدفك ولما يكون اكتزم بأدفك خليت مرني في سلوبك ولا توصل لينها لازم يكون عندك صبر لأنه ما جاه حول صبر فترجع فيها زيد جالكين أو زيد بالخطأ في وحطها متعب في مفرزة وتكون متزن وتكون مالح هي دايرة تبدأ مستمرة فيها لا تتعبش مالها وخلاص وبعد كده لما في التخيل التكال التخيل العدائي وزيت هذا 30 غرام ده اللي هو قاعده مطين مية غاز على وعلى الكوز وعلى المية وبعد كده تتكلمنا على الاستميارية لنتعمل كل دول وبتعملها باستمرار لان خير الافعال خير الاعمال ما ادوامه وبعد كده بجارينا نتكلم هنا جا جاء احبا واحاني مانا جاء احبا واحاني اول فيها هي التسامح انا تقول لازم ناس تبدأ قبل ان تطلب الناسك انا اتعلم ان تسامحك ناس ان تعمل واجب لعادة الاعمال ابدأ سامح انا نبدأ اعرف بريئة نفس الاعمال اشوف انا عملت ايه في الماضي؟ ولا رجعك تاني الماضي مش هعملو تاني فاشترا انا بسامح نفسي مش هكيتم معك ناس اللي بسامح نفسك طبع عارف يعني بسامح نفسي لو في ناس السورية دا مش مجد بسامح نفسي اتراقا اللي حصل ده، طالما انت تكتب انت شاين جواك طاقة سلبية فانت لا يردعك الماضي حتعملو الطريقة مختلفة فسامح الماضي لا خلاص منه بس مرعب. خلاص بس مرعب ريح الماضي الماضي عباره عن صندوق عرب اكله سرعة من خضرات التجارب دا كل انسان الماضي بتاعه مليان تجارب وقدرات انت ترجع للماضي تاخد منه انت النهاردة بسبب الماضي بتاعك بسبب كل خضراتك وطيادك ولما ترجع تريعتني الماضي هتصارب كل مختلفة تسامع الماضي وبعد يصير يسامح الوالدين وبعد يلسامح اولادك وبعد يلسامح اخواتك وبعد يلدك تسامح الناس انت عارف ان اتصال الناس دي جدا جدا جدا وانا بتسامح تعالوا مع الناس مليونين وكل اكتر من 90% من اتصالنا خارجي من كان العالم الخارجي. والخارجي وطبعا في العايد جهاز داخليا توصل للعالم الخارجي فلازم تعرف ازاي تتعلم مع الناس بدل ما تزعل من ده اتعلم فن الاتصال لازم تعرف الناس مختلفين عنك عندك انسان من نوع الوجود عندك انسان من نوع المعدل عندك انسان من نوع التواضي وعندك انسان من نوع المحدد اللي في علم الاعصاب اللي هو الدماغ العصبي كانت انسان زي زي البصري وزي السمعي وزي احس احلى مختلفين تماما في النظام التوصيلي وفي الشخصيه وفي وما له اشك بالزمان واحنا مختلفين تماما على بعض انت ممكن تفرق شيء في مختلف عني تماما ايه السبب لان انا اتربيت وتربيتي مختلفه عنك ممكن عقله ممكن كان يشوفوا الدنيا بطريقه مختلفه تماما لان عندهم قيم بيحكموا بطريقتهم الشخصيه وانه الله سبحانه وتعالى فما تسعش من حد فرق بين الشخص والان سلوك وسامح الناس اول داون عشره اتعاملت كل اللي عليك لما تسامح الناس توصل على المرحله توصل بين اول الله سبحانه وتعالى تقول رب انا عملت كل الادر عليه سمحت كل الناس ونجد ان تسنعني إن انت عارف ان في فيه قائد ولك ازاي ان كنت لن ترحم المسكين لما عدمة ولا الفقير يشكو لك العدمة فكيف ترجو من الرحمن رحمته ان انا يرحم الرحمن من الرحمة انت عارف ايدي استمرار عايزة بني اصحابه يا رحمي رحم الناس عايزة بني اشتري اشتري الناس بس كمانار فقد الشغل عندي مش ممكن اعمل اي حاجه ما عنديش فلازم اتعلم ازاي جوايا نقوله سبعه اكيد لو قلت لك لو قفلت في لو قفلت في الساحه وكنت اصل هتجري ممكن لوت الفيزيا اساسا منين؟ حاجه بتنزل في فلو فلو جوه هتنزل ايه جواه فلو عصرنا الانسان هيطلع اللي جواه فلو سائل جواه غضب جواه وحقد ولا كره وتخطف معطف هيطلع اللي جواه عشان كده لازم تنظف العالم الداخلي عشان العالم الخارجي بيمشي مع العالم الداخلي وان شاء الله هتكلم على قانون المراسلات وقانون الانعكاس الحياة من قوانين الحقيقه او قوانين بيتك العقل الباطن ودا في اتسامه الاتسامه دي في القوه اسمها القوه الروحانيه القوه الثلاثيه تمام احنا هنتكلم باذن على الحب الروحاني قبل حب عاوز اتكلمه حب الله سبحانه وتعالى تعرف كان في شخص قبل ما ينام كان نفسه يحلم ان الله استناه على جنبه الله سبحانه وتعالى جنبه وفي من الايام حلم على الشاطئ وكان على الشاطئ كان في اربع بسمات في دين بيقول الله سامع الله سبحانه وتعالى معايا لازم بس ورا لا بصمتني فيه بس قال هنا يا. يا رب ده انا كنت محتاجه فيه فيه. كده كده برده تصبني وانا تعبان وهو نايم يا صوت جالك قال لي دي انا الله سبحانه وتعالى ده اللي انت كنت تعبان وانا كنت جنبك ده اللي انت كنت مريض من غير شفيته ده اللي كنت وانا اطعمتك ده كنت في الالم وانا لبستك ده انت كنت في ميت. الله سبحانه وتعالى بيحبك اكتر مما تتخيل فعرض بيوسف سليمان عارف الزبط انت وبيحبك جدا عارف الله سبحانه وتعالى حبك اكتر مما تتخيل عارفين ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام صحابه يعني ناس مجازات وفي ام ناس كانها يعني بتحب فيه وتاخد بيه حتى تكون عليه وفي محمد صلى الله عليه وسلم صحابه هل في حد بيحب ابني بنظره اكتر من امه اي الله الله سبحانه وتعالى بيحبك ما تتخيل الله بيحبك الحب انت طب حبني من قلبك حب الله سبحانه وتعالى من انا كنت في كنت في مكان كليات الامريكيه كنت لسه بدرس القانون كنت في في مسافه وبعدين لقيت انتوت ادى راح موتوا لقيت واحد ولاوي تخيل واحد ولاوي ما انا ما ولا من حولك وأنا كمان طلعنا على كمان أجزاء شايفين موتوا لو وردك صار مزلاك كن الدنيا دوش في روحانيات لا أنا عنيده أنا كأني فني أنا اللي ماره بس أنا تعودت كل ما أجي حد شو فيه عم في تبيته عمال يوتيوب ثلاثة صلاة موتوا ثلاثة تعتميتو ونورتها أنت عايز أنا أحترم مخلوقات الله سبحانه وتعالى أحترم فعلاً فأعرف أنا مرة أتعليت ووتها عندي بس ده حب سبحانه وتعالى تحب مخلوقاته. عارف علاجنا كذلك مش مالك ايه قاتل تتمشي مع التعديل نوع انت بتحب مخلوقاته بتبش الاليان المنضيين بتبش روعة الخالق وتبش بحام الله و بحمده وتحب الله سبحانه وتعالى عارف ما في كل حتة حيثيها الله سبحانه وتعالى الحضر هو حني ذاك عارف لما حب الله في انسى قلبك مش حارف دينيه على خير السيارة ولا حدا يتلقى حب الله سبحانه وتعالى بكل قلبك عارف انا عندي في, في حيسي وعندي في في ربنا اكرام الحمد لله عندي حد سلاحة بصد كل يوم الصبح اروح اطلع الحشرات اللي بتوع فيها وفيهم الايام اطلعت قنام ده بصدق قنام ده جيني انتوا راحت مراس كده على جميع مورانين وراح تحطها ديها كده لفوق الاقصة والله ما ما بجيت دي اخر بيت تبهيني في ربنا ما وقعتش في حاجه ابدا عارف يعني اجنده لانها قضت حياتها كنم كنت تقول تخيل انت بتخرج عن الله سبحانه وتعالى لانها مملله تقول لك ربنا ربنا انا كنت خالصش عليك ابدا يا رب عملت جمله بسيطه فجستها كل يوم الصبح لازم عليها اروح الصباحه اطلع اشرب واطلعها ترقص حياتها ده خير بتعمله فربنا لما بيحب مخلوقاته بتحب الله سبحانه كل حاجه من اللي اللي اعمالها هل كده حاجة بهم جدا كان في شخص عايز يدعها معايز يدعها وعايز يحب الله سبحانه وتعالى من قلبه وبعدين كان قاعد بسعي في جامعة ودس لواحد قاعد جنب بيحدة بيحدة قاعد يتقي وراح داعي دعاء في منتهى روع عزب جميل والروع اللي حافظ بسرعة وفي قدها راح السيد المحافظ اخيرا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وكذا اللي قلتني كان مين جامل ده قال لي سيدنا جبير هذا السلام قال لي ما أقول لي فرعا انت توقف الله سبحانه وتعالى انت تحب وتعزى مفتورية محبش عمالها بكذا بعض لك محصوص تقول لي كنت مزال قال لي هذا الدعاء اللي فيه قم اسمع العاية دعاء ده لك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبذلك الخير كله ولائك يرجع الامر كله على انك وسكر ا وين واثره الامر هو لك الحمد يا مالك الملك الاولى حمدا دائما طيبا مقيما مبركا فيه يملئ السماوات والارض وما بينهما كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجد كلماتك وتعداد مخلوقاتك وسائر عرشك ورجاء نفسك حتى طرفا يا حبيبي يا كريم يا اكرم الأكرمين. لك الحمد والشكر يقادر على كل شيء يقادر مقتدر يا ذا الجلال والاكرام يا قيوم يا مالك الملك يا خالق الخلق يا مدبر السماوات والأرض وما بينهما يا بديع السماوات والأرض وما بينهما يا الله اللهم اغفر لي ما مضى من ذنوبي واصلح لي فيما بقي من عملي وازكني من عله طيبه طارده بها عني وتطوف علي يتوب. يا كرب صعب من مغفرك يا أرحم الرحيمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شايف حلاوه غزلك والكلام حب الله سبحانه وتعالى من عندك الكلام بيبتع من قلبك قلبك بتحب الله سبحانه وتعالى برزيز طريقة دوم الله سبحانه وتعالى بيقولك دومك زال اللي يحبون في جلال اليوم اضل العينهم يا ملاغون النار اللي فعاش كده لما تحب الله سبحانه وتعالى قلبك مليان طب زال ما تنعبر ان يقلبي بهذا الحب الرائع يبدأ لسم السبح لما كنا مع بعض ما تغفر عندك كره وان انا نفسي بهذا الحب روحا عشان كده نظف اول درجه نظف سامح الناس اول درجه قلت يا رب انا سمحت كل الناس وسمحت كل اللي وغفرت لكل من ظلمني عشان اطهر قلبي لا لا يتسع الا سواك فالحاله دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عارف كان باصص بصوا لله سبحانه وتعالى بنزل زي 10 من عقله هو تخيل البركة اللي ممكن تقول لك حب الله سبحانه وتعالى من قلبك. وعشان تثبت حب دا ابدأت انك تسامح كل الناس وبعدين اقول يا رب انا بحبك حب لك اكبر واقوى وادعد لمن اعرض احكد عليها ولا اكره دا ورزقك دا لان في النهاية هي لك انت فانا ما تسامح حد بسامح فيك لانا بحب حد بحبه في الله ولا بساعد حد بساعد لله فكله عشان انت رب العالمين عشان كده من اول النهارده خلي حبك لله سبحانه وتعالى اثبته حبك ده اثبته مش بالكلام ده بالفعل اثبته ان حب الله سبحانه وتعالى الناس في مساعده الناس انك تنزل على قد ما خليك سخي في المال خليك سخي في المعلومات خليك سخي بالافكار خليك سخي بالابتسامه خليك سخي عارف كل شيء خليك سخي لما تكرم ربنا على اسمائه الحسنى الكريم فلما تكون انت انسان سخي ربنا انعم عليك برضه الصفاء كم العيد هذا حد الله من قلبك تجيب كل اللي تقدر عليه واكثر اللي تقدر عليه حديث لا سبحان الله سبحان الله ربنا يعطيك اكثر مما تتخيل ادبر سعاده في الدنيا والاخره وفي الاخره ان شاء الله تكون في الجنة استغفر بسم الله عيش كل لحظه عشان هي لحظة في حياتك عيش بالايمان وصدق لله سبحانه وتعالى عيش بقدوه بالخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم عيش بالتفاح عيش بالشعور عيش بالالتزام عيش بالمرونه عيش بالصبر عيش بالتسامح وأجل العاطر وأجل الحب وأجل المحب الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.